قال أ خ ر ج ه مالك و أ ح م د والنسائي وصححه ابن خزيمه وذكره البخاري تعليقا ذكرنا في المره الماضيه ما يتعلق بمفردات الحديث وذكرنا ج م ل ة من الفوائد التي دل عليها الحديث نذكر تلك الفوائد أي نذكر أي عناصر تلك الفوائد ثم نتبع ذلك ختمه الفوائد إ ن شاء الله عز وجل أ و ل ف ا ئ د ة ذكرناها من هذا الحديث هو أ ن ا ل أ ص ل في أ و ا م ر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب أ ي أ ن كل أ م ر أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم مقتضاه الوجوب يلزم على من سمع ا ل أ م ر أ ن يمتثل إ ل ي ه إ ل ا أ ن يصرف هذا ا ل أ م ر من الوجوب إ ل ى الاستحباب و أ ن ت م تعلمون أ ن الصارف يكون بدليل فمن خالف الامر يعني من خالف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر وقعت فيه ا ل ف ي ر ة ا ل ث ا ن ي ة و أ ن ا أ ذ ك ر هذه الفوائد كعناصر والا فقد فصلنا فيها الشمس ا ل م ر ة الماضيه ا ل ف ي ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ا ل س ن ة م س ت ق ل ة بالتشريع فليس التشريع مقتصرا على ا ل ق ر آ ن وحده و إ ن م ا ا ل س ن ة أ ي ض ا م ش ر ع ة و م س ت ق ل ة بتشريع ا ل أ ح ك ا م و أ ن ه ج ا ئ د في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلاحياته أ ن ينشئ أ ح ك ا م ا م س ت ق ل ة ليس في ا ل ق ر آ ن نصا و أ ن ت م تعلمون أ ن ا ل ق ر آ ن كما قال الله عز وجل فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء غير أ ن ك لا ترى في ا ل ق ر آ ن كل نص ب ع ي ن إ ن م ا ا ل ق ر آ ن حوى على أ ص و ل الاوامر و ا ل س ن ة م ب ي ن ة فالنبي صلى الله عليه وسلم من صلاحياته ان ينشئ أ ح ك ا م ا م س ت ق ل ة ليست في ا ل ق ر آ ن نصا و إ ن م ا ذكرنا هذه ا ل ف ا ئ د ة حتى نرد بها على من يسمون أ ن ف س ه م ب ا ل ق ر آ ن ي ي ن الذين يتمسكون بظاهر ا ل ق ر آ ن وحده كذا زعموا ويردون السنه وبينا ان ا ل أ ح ا د ي ث التي فيها عرض ا ل س ن ة على ا ل ق ر آ ن ف إ ن و ق ف ق ت ا ل س ن ة ا ل ق ر آ ن قبلت و إ ل ا ردت بينا انها أ ح ا د ي ث باطله أ ح ا د ي ث م ح ذ و ب ة عليه صلى الله عليه وسلم وهي من صنع ا ل ز ن ا د ق ة ل أ ن ه م ارادوا ان يبطلوا مقام ا ل ن ب و ة ف أ ت و ا باحاديث كحديث ما أ ت ا ك م عني فاعبدوه على كتاب الله ف إ ن وافق ما في كتاب الله ف أ ن ا قلت و إ ن لم يوافق فلم اقل و هذا حديث باطل حديث مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم فكل أ ح ا د ي ث العرض يعني أ ح ا د ي ث عرض ا ل س ن ة عن ا ل ق ر آ ن أ ح ا د ي ث م ك ذ و ب ة لا ت ص ق و أ ن ا ل س ن ة و ا ل ق ر آ ن من عند الله عز وجل كما قال الله عز وجل ما ينطق وما ينطق عن الهوى ان ه إ ل ا وحي ي و ح ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تلك ا ل ط ا ئ ف ة ب ي ن ا هذا فيما م و غير أ ن الذي ينبغي عليكم ان تعلموه هو أ ن ا ل س ن ة لها أ ن تنشئ أ ح ك ا م ا مستقله يعني المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يرغم به أ ن و ف أ و ل ئ ك لما قال أ ل ا لا يحل لكم لحم ا ل ح م ا ل ا ل أ ه ل ي هذا الحمار الاهلي الذي يمشي بين الناس هل يحل أ ه ل ه الجواب لا فهل تجدون في ا ل ق ر آ ن ما يحرمه الجواب لا ليس في ا ل ق ر آ ن ما يحرم ه لحم الحمار يعني على التنصيص و إ ل ا فهناك نصوص تدل على ح ر م ت ه غير أ ن ه لم ينص عليه ا ل ق ر آ ن و إ ن م ا الذي أ ن ش أ ا ل ح ك م ة من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يخطئ كثيرون فيما لو أ ت ي ت ه م بحكم وربوا عليك بقولهم ليس في القران ونحن نقول لا يلزم أ ن يكون القول في ا ل ق ر آ ن على وجه التنصيص و إ ن م ا العاقل والمؤمن يكتفي بالعمومات من يطع الرسول فقد أ ط ا ع الله و أ ط ي ع الله و أ ط ي ع الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منك وما اتاكم الرسول فخذوه هذه م ع ل و م ا ت تكفي ل أ ن يستسلم العبد بكل أ م ر امر به النبي صلى الله عليه وسلم الفائده الثالثه ا أيضا هي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على س ل ا م ة ا ل أ م ة و أ ن ه صلى الله عليه وسلم لما خاف على أ م ت ه من أ ن ي خ ا ل ف أ م ر ه أ و أ ن يصيبهم العنف لم يفرض عليهم استعمال السواك فرضا كما فرض الوضوء وانما رصص لهم في استعمال السواك ف ج ع ل ه س ن ة م س ت ح ب ة ولهذا قال لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ق ه م بالسواك فلولا هذه ا ل م ش ق ة لفرض علينا النبي السواك فرضا ولو فرضه علينا لوقعت ا ل أ م ة في ا ل م ش ق ة فقد يشق على كثير من الناس أ ن يستعمل السواك في كل موضع وهذا كما تعلمون يدل على ر ح م ة النبي صلى الله عليه وسلم ب أ م ت ه و أ ن ه كان حريصا على س ل ا م ة الامه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة دل الحديث على ق ا ع د ة ا ل م ش ق ة تجلب السيسير كلما ضاقت حلقاتها خرجت كلما اشتد ا ل أ م ر كلما كانت فيه ف ت ح ة ولهذا اختلف اهل العلم في ا ل أ و ا م ر أ ي ه م ا يقدم أ ي ق د م الوجوب أ م يقدم, يقدم الاستحباب قلنا ر ا ج ع أنه ي ق د م الوجوب إ ل ا بقرين غير أ ن ه قال وان كانت ا ل أ م ر م ش ق ة ف أ ي ه م ا يقدم قال يقدم الاستحباب ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما صير بين امرين إ ل ا ا خ ت ا ر أ ي س ر ه م ا ما لم يكن ما لم يكن بإذنه الفائدة ا ا ل خ م س ة دل د ل ا ح ي ث ع ل ى على قاعدة دور المفاسد مقدم المفاسد المصالح دور جلب دور المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذه ف ا ئ د ة أ و ق ا ع د ة ع ظ ي م ة لو تمسكت ا ل أ م ة بها لصلح أ م و ر وقلنا بسببها ضاع كثيرون وانفرط كثيرون في مسالك أ ه ل البدع ل أ ن ه م ما علموا حتى ا ل ف ا ئ د ة وما أ ك ث ر تطبيقا ولو ق ب ق و ه ا لا و ا ذ م و ا بين المصالح و ا ل م س ا وادموا المصالح بين و المفاتن فلو أ ن أ م ر ا ستفعله و سيحدث من وراء هذا ا ل أ م ر محامد و منافع و سيحدث أ ي ض ا بعض المفاتن ف أ ي ه م ا تقدم هنا تاتي ا ل ح ك م ة و ياتي العلم و العاقل من يقدم ا ل م ص ل ح ة أ و يقدم دور المسجد على جلب المصلح و لهذا النبي صلى الله عليه و سلم قال ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لولا أ ن قومك حديث عهد بشرك أ و بكفر لنقضت ا ل ك ع ب ة واقمتها على قواعد إ ب ر ا ه ي م ظل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في م ك ة بل وهو في ا ل م د ي ن ة ع ي ض ا ولما فتح م ك ة كان يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ن ي خ د م ا ل ك ع ب ة ثم يعيد بناءها على قواعد, على قواعد ابراهيم عليه السلام ل أ ن قريشا لما أ ر ا د و ا أ ن يرفعوا ا ل ك ع ب ة اشترطوا على أ ن ف س ه م الا أن يضعوا في ا ل ك ع ب ة إ ل ا ما حل من أ م و ا ل ه م يعني لا يضعون في ا ل ك ع ب ة إ ل ا كل حلال فاشترطوا على أ ن ف س ه م ذلك فكان من جمله اموالهم الربا وكان مشهورا عند العرب ف... وكان هو الغالب في أ م و ا ل ه م تقصف بهم النفر ف أ خ ر ج ا ل ح ج ر ة من ا ل ك ع ب ة والحجر أ ص ط ه م ن من ا ل ك ع ب ة ل ه ذ ا لا يزيد ل ا ح ل ا ل ن ف و خ ة من داخله من داخل ا ل ح ب قصرت بهم ا ل ن ف ا والصواب أ ن يقام ا ل ك ع ب ة على على اصل ا ل ح ب وما منع النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ينقض ا ل ك ع ب ة غير أ ن ه ر أ ى أ ن ه لو فعل لحدثه المفسده فلذلك ا ا ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يضرا تلك المفسده من جلب المسرح التي تعود من هدمه ا ل ك ع ب ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة وهي أ و ل فوائد هذه ا ل م ح ض ر ة دل الحديث على أ ن استعمال السواك س ن ة ليس, ليس بواجب وهذا قول عامه أ ه ل العلم فقول عامه أ ه ل العلم أ ن السواك س ن ة ليس بواجب ولم يقل بوجوب السواك إ ل ا إ س ح ا ق ابن راهويه ع ل ي ه ا رحمه الله ونقل هذا القول عن داود ا ل ظ ا ه ر ي غير ان طريقه من أ ه ل العلم أ ن ك ر و ا ن س ب ة القول هذا إ ل ى داود فالذي نجزم به أ ن القائل بالوجوب هو إ س ح ا ق ابن رهون فعامه اهل العلم على أ ن السواكه س ن ة ليست بواجب دليله ذ ا الحديث لولا أن على لأمرتهم أن أشق أمتي بالسواك عند كل وضوء يعني لترق عليه فلما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورفع ا ت وخاف ا ل م ش ق ة علمنا أ ن ا ل أ م ر يد ع ل الوضوء وانما هو على على ا ل ا س ت ث ن ا ل س و ا ك والسواك له أ ش ج ا ر ك ث ي ر ة من ذلك شجر ا ل أ ر ا ك والعنم, والعنم والاسحل ع ن م و ل إ والبشام أ ش ج ا ر ا س ت و ا ك ا ل أ ر ا ك وهذا مشهور وشجر العنم يجعلها و غنم ويحسب ا ل ن ق ط ة ع ل ى ا ل ع ي ه شجر العنم وشجر ا ل إ س ح ل وشجر البشام إ ن م ا تخطط ان اذكر لكم هذه ا ل أ ش ج ا ر ل أ ن ه ا سنحتاج إ ل ي ه ا في الفوائد فالسواك له أ ش ج ا ر كثيره وهذه ا ل أ ش ج ا ر عرفت بشجر السواك فاتفق اهل العلم على استحباب استعمال العود في السواك واختلفوا في استعمال غير العود في السواك ك ا ل أ خ ب ع و ا ل خ ر ق ة و ف ر ش ة ا ل أ س ن ا ن مثلا هل تقوم هذه ا ل أ ش ي ا ء مقام السواك ولا لا تقوم ف أ ه ل العلم اتفقوا على أ ن ه مستحب أ ن تستعمل ع و د ا ت س ت ا ك به هذا متفق س عليه بين أ ه ل العلم واختلفوا فيما لو استعمل ر ج ل أ س ب و ع ا أ و استعمل ف ق ت ل او فرشاه ا ل أ س ن ا ن هل يقوم هذا مقام السواك هل لو أ ن رجلا نظف فمه ب ف ر ش ة ا ل أ س ن ا ن هل يقال له تسوك وهل يحكم على ذ ل ك المترتب على, على السواك واللل المشهور ا من مذهب الامام أ ح م د انه لا يجزئ في السواك الا العود فمن استعمل شيئا من ذلك لم يطلب ب ا س س ن من ة ا ا ت ك أطبوع ا ل م مذهب أحمد أنه لم ش ه أنه و ر في ينطب ل ا س ن ة ومن استاكب خرطة عندهم لا يصب السن ة ومن الأثنان ن استاكب قرمة ع د هذا م المحفور من مذهب المنع له ادله على ذلك أ و ل دليل تدل به على عدم إ ج ز ا ء غير العود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعين في السواك إ ل ا العود وكان ب إ م ك ا ن ه صلى الله عليه وسلم أ ن ي س ت ك ب أصبعه ولو م ر ة و ا ح د ة ليبين الجواز فلما لم يفعل صلى الله عليه وسلم دل على أ ن استخدام غير ا ل ع و د لم يصب به العبد السني قالوا وحديث علي ه رضي الله عنه الذي أ ق ر ج ه أ ح م د وغيره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ د خ ل أ س ب و ع ه في فمه عند الوضوء ت ح ر ك ة حديث ضعيف لا يثبت به حكم شرعي يعني لا يستدل به على أ ن ه ي ج ذ ر ا ل ر ج ل ان يدخل أ س ب و ع يستاك به هذا قول من قولك م ث ل ب في ا ل ق م احمد ف أ و ل دليل ا س ت د ل به على ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم ي س ت ع م في السواك إلا, الا العود ويعني أ ر ض و ا ن ت ن ت ب ه ل م س أ ل ة الفرق بين العود والسواك ثم فرق ثم فرق بين العود ا ل و س و ا ك هناك فرق بين العود وماذا والسواك م ذ ا ا و فلما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم في السواك إ ل ا العود فلا يحدث الصراط في ا ل أ ف ح ا م حتى ل يقول قائل العود و السواك لو هناك فرق بين العود وبين السواك سياتي بيان فدليلهم الاول أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل في السواك إ إلا ل الا العود يعني لم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعود. الدليل الثاني على قوله قال استعمال العود في م م ا ض ع السواك ممكن يعني من الممكن من السهل أ ي ض ا أ ن يستعمل الرجل يعني العبد السواك عند الوضوء وعند الصلاه و أ م ا م الناس ايضا ولكن من الصعب أ ن يستخدم ف ر ش ة ا ل أ ث ن ا ن امام الناس أ و عند كل ص ل ا ة وهذا ع ك س بل لا ي ك ذ د يحل وهذا يدل على أ ن غير ا ل ا لا يجزي الدليل الثالث على قوله أ ن السواك مرضاه للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث م ج ن د أ ح م د وفي البخاري تعليقا من حديث ع ا ئ ش ة قال السواك م ط ه ر ة للكم مرضاه ل ل ر ب سبحانه وتعالى فالسواك مرضاه ل ل ر ب يعني ع ب ا د ة و ا ل أ ر ض في العبادات التوقيت يتوقف فيها على فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي فعله النبي وداوم عليه إ ن م ا هو استعمال العود في السواك فهذه أ د ل ة ث ل ا ث ة على قولهم ب أ ن غير العود لا يزلزل في السواك فلو أن رجلًا استعمل خ ل ق ة أ و ا ص ب ع ح ا او, أو ف ر ش ة ا ل أ ث ن ا ن لم يكن قد أ ص ا ب السنه اما الذي يصيب السنه هو من استعمل السواد هذا هو قبر في مذهب الام احمد المشهور في م ذ ه ب والجمهور ج م ه و ر أ ه ل العلم ك ا ل م ا ل ك ي ة والاحناف و ا ل ش ا ف ع ي ة وغيرهم قالوا المستحب هو استعمال العود في السواد واستعمال غير العود جائز يصيب به العبد السنه ت ب الجمهور على أن المستحبّة استعمال العود السواك استعمال على ما هو به به وهذا هو أن غير بقدر يطادر غير أن وأن السنة يصيب العود العبد في في يقوم مقامه إن اشترك في العلم. إ ن اشترك في العلم ما هو الدليل على أ ن غير الرؤوس يجزئ يعني من اتاك س ب ق ر ش ة الاسنان أ ص ا ب ا ل س ن ة ما هو الدليل نقول الذي أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أ م ر بالسواك والسواك يطلق على أمريه و امرين ل يطلق على س و ا ك أ يطلق على الفعل ويطلق على ا ل آ ل ة المستخدمه ة ت ت ن ب لذلك النبي م و ض ع ا ل ماذا أ م ر امر بماذا أ م ر بالسواك قال لولا أ ن اشق على أ م ت ي ل ا م ر ت بالسواك والسواك ي ط ل ق على أ م ر يطلق على الفعل يطلق على فعل الرجل ويطلق على ا ل آ ل ة التي تستخدم فماذا يعني النبي بالسواك هنا في الحديث هل يعني الفعل أ م يعني الاله الجواب أ ن ه يعني الفعل الجواب أ ن ه يعني الفعل لماذا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين ا ل آ ل ة التي ينبغي ان ي س ت ك به واسم السواه ليس خاصا بعود أ ر ا ض ك و إ ن م ا السواه كما ذكرناه في ا ل ل غ ة كل ما يطهر به الفم لو تذكرون النووي عليه ر ح م ة الله لما عرف السواك في تهذيب ا ل ل غ ة وفي المجموع ماذا قال قال السواك ل غ ة تطهير الفم بعود أ و أ ص ب ع ونحو هذا معنى السواك في ا ل ل غ ة ف ل غ ة العرب تسمي من أ د خ ل أ ص ب ع ه في فمه وحركه تسميه سواكه لغة العرب أدخل ع ب تسمي من أ في فمه أ و أ د خ ل أ ي شيء في فمه يطهر فمه تسميه سواكه فصح أ ن ا ل ل غ ة تساعد على أ ن من استعمل في أو فرشة اسنان ل ت و ظ ي ف أو أ فرحة مثلا من المستجدات ل غ ة العرب يصح فيها أ ن يقال للرجل الذي استخدم هذا أ ن ه استعمل ا س و ا ك ه فهذا من حيث ا ل ل غ ة جاءت فننتقل الى الشرع وننظر هل جاء ت ي الشرع ما ينفي ان يطلق على هذا سواكه يعني هل جاء ت ي الشرع ما يعين شيئا بعينه في السواكه ولا لم ياته الجواب انه لم يات أ ت ل لم ش ع في الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم خط شيئا بعينه و أ م ر أ ن ي ف ت ا ك به لا بغيره ما عندنا هذا فلما لم نرد في الشرع ما ي خ ا ل ف ا ل ل غ ة رجعنا إ ل ى ا ل ل غ ة فوجدنا أ ن ل غ ة العرب يصح فيها أ ن يقال لمن تسوك باصبوعه أ و ب ص ل ق ة أ و أ ي شيء ينظف الفم سما ذلك سواك اما انت تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أ ن ا ش ط على أ م ت ي ل أ م ر ه م بسوع يعني على قولك ل أ م ر ه م أ ن يحملوا عودا أ م ا حمل الاصبع فهو محمود اصبع موجود ق موجود ف إ ن ا ل م ش ق ة نحن نقول ما في مشق ة ولكن من تركه ي ك ت ر ا ل م ش ق ة ليست في استخدام وليس في وجود العود إ ن م ا ا ل م ش ق ة في استعمال نفسه الرجل يده فيه يعني في جسده وفيها ا ل أ ص ا ب ع ومع ذلك يكسل أ ن ي س ت ا ح هل يقع في الاسم وهذا لا يقع ان كان فرضا عليه, عليه فليس المراد لولا ان تشكو على امتي الامم بحمل العود هذا ليس المراد و إ ن م ا المراد هو الفعل نفسه الرجل يعني كثير كثير من الناس يستطيع أ ن ي س ت ا ح في اسبوعي ومع ذلك يصيب بالكسل لا يفعل صح ولا لا صح فلو كان ف ر ب عليهم وكثر الناس عن هذا لوقع في العمل ن ة ا ل ش ة ف ي س المراج كما سياتي بيانه أ ي ض ا السواك هو المعون الذهني عند الصحابه ة لاصحيح لكن ه ن القصر على شيء بعينه على آ ل ة بعينها س ي أ ت ي ا ل آ ن الجواب عن هذا السؤال فهذا الجواب نحن نجعل ه تحت قولنا لماذا درم النبي الله صلى ع ل ي ه وهل وسلم على استعمال العود استعمال على ف ا س ت ع من ا العود ل ع ي ي هل فاستعمال وجهي تفيد ا ل لا مداومه يلزم نقول يستكبعه النبي ي مدوبة ا صلى الله عليه وسلم على استعمال العود لا يفيد أ ن غيره لا يوجد من وجهي ا ل أ و ل أ ن ه فعل خلق من أ م ر ه صلى الله عليه وسلم والفعل الذي قال من امر مين يفيد الاستحباب ونحن نقول بالاستحباب فالذي نقوله أ ن استعمال العود في السلاك مستحب وكون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على استعمال العود يفيد الاستحباب و إ ن م ا لا يفيد استحباب ش ي ء على بعين يعني استحباب نوع بعين الوجه الثاني علمتم أ ن السلاك له أ ش ج ا ر ك ث ي ر ة ولا لا له شجر ا ل أ ر ا ك والاسكن والعالم والبشر ا هذه أ ش ج ا ر ا ل ت و ا ك هل ثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عودا ب ع ي ن ه المشهور عود ا ل أ ر ا ك لكن هل هذا ثابت يعني هل تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ا س ت ك ب عود ا ل أ ر ا ك على وجه الخصوص لا وعند العرب المعود عند العرب أ ن ا ل أ ش ج ا ر الذي ت م ي لكم تسمى سواكة. كل هذه أشجار سواكة لكن ل ك هل عندنا دليل أ ن النبي استخدم عود ا ل أ ر ا ك على و ج ه ا ل ط ق و ص هل عندنا نص بذلك ما عندنا نص وعلى ذلك نقول طالما أ ن ه لم يثبت عندنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عودا بعينه من تلك ا ل أ ش ج ا ر إ ذ لو ثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عودا بعينه فرض عود ا ل أ ر ا ء فلنفترض ان النبي داوم على استعمال عود ا ل أ ر ا ء فيلزم على من يمنع استعمال غير العود في السواد أ ن يمنع الاعواد التي لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من ا ل أ ش ج ا ر نحن نقول استعمال العود ا ل آ ن شجر العمل او شجر البشار من ه ي و ض لو أ ن ر ج ر ا جاء بعود من شجر العمل وهو من شجر ا ل س و ا ك واستاك به هل يقول له أ ح د لم تصب ا ل س ن ة استخدم عود ولا لم يستخدم عودك استخدم عود لكن هل, هذا العود هو الذي استخدمه النبي؟ يعني هل هذه الشجره هي التي بمثلها استخدم النبي صلى الله عليه وسلم السواكه لا ولهذا من منع أ ن يستخدم غير العود ة السواكه يلزمه أ ن يمنع ان م س ت خ د م ه ي ر داود الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ما هي ا ل ع ل ة من استخدام ا س ت و ا ك هذا محل الشيء نحن نقول الحكم يدور مع ا ل ع ل ة وجودا وعدم الحكم العلة وجوداً يدور مع وجوداً وعدم فلننظر ما هي ا ل ع ل ة التي من أ ج ل ه ا استعمل النبي ا س ت و ا ك ا ل ع ل ة التي اتفق عليها اهل العلم ما هي إ م ا الاب أ النبي قال السواق ماذا ما ه ر ة للفم ثم م ر ض ا ت للرب و ع ن د ن ا ه ن ا ب ع ك هل ق و ل ه م ر ض ا ت للرب م ت ر ت ب على ما ه ر ة للفم ولا دون م س ت ق ل ة يعني هل ق و ل ه صلى الله عليه وسلم السواق ما ه ر ة للفم ي ت ر ت ب عليه أ ن يكون م ر ض ا ت للرب ولا الحديث السواك مظهره للكم ومرضاه للرب ل س و ا م ظ ر للرب م م ك هل يصح ان نقول السواك مظهره للكم ومرضاه للرب نقول ومرضاه نعم انتقد السواك مظهره للفم مرضاه للرب الان انا اعطيكم سؤال السواك مرضاه للرب, للرب لانه م ط ه ر ة للكم كان تصحيح ولا تصحيح أ ن ت صحيح السواك م ط ه ر ة ل ل ك م مرضاه للرب ب ع ب ا ر ة أ خ ر ى السواك مرضاه للرب ل أ ن ه م ط ه ر ة ل ل ك م إ ذ ن فلا يحق ان نقول السواك م ط ه ر ة ل ل ك م ومرضاه للرب فلا نجعل ج ذ ن مستقلا اذن ف ا ل ع ل ّ ة من كون الرب سبحانه وتعالى يرضى عن مستعمل السواك أ ن ه م ظ ه ر ة للفم إ ذ ن ف ا ل ع ل ّ ة التي اتفق عليها أ ه م العلم باستعمال السواك هي ماذا إ م ا ط ة ا ل أ ذ ن والحكم يضر مع ا ل ع ل ّ ة وجودا ً و ع د م ا ً فالسواك يطهر الفم فكل ما يطهر به الفم يقال له سواك ف ر ش ة ا ل ا س ن ا ء تطهر الفم ولا تطهر تطهر على وجه تمام فهل يقال ل ه ا ل سواك ولا لا اشتركت مع السواك في ا ل ع ل ة ولا لم تشترك اشتركت مع السواك الذي هو ا ل ر و د في ا ل ع ل ة فصح ان يقال له. له سواك إ ذ ن فالعله التي من أ ج ل ه ا س ت ع م ل السواك أ ن ه ا مطهره للفم فيمارسه في ا ل أ ذ ى فكل ما يغاصب ا ل ا ذ ى يقال له السواك هذا هو السواك في ا ل ل غ ة فالسواك في اللغه ة نوى كل ما يطهر به الفم فكل ما يقصر به تطهير يقال له سواك ا ل ح ا ف ظ أ ن ه من المستحب ان يستعمل العبد العود في, في السواك و إ ن استعمل ما يقوم مقام العوده في التطهير فقد أ ص ا ب السنه بقدر الانقاص لان ذلك هو العلم وهذا هو قول م الجمهور ن فالعوذة لماذا ل أكبر ن ممكن أن ا ل ع ذ في أي موضع ولكن لا ق أبداً ولا يمكن أ ن تستخدم ق ر ش ة ا ل أ س ن ا ن عند كل الصلاه هذا لا يصح ولكن العود أ خ ض ر للسببين ا ل أ و ل أ ن النبي استعمله الثاني أ ن ه ممكن أ ن يستخدم في كل موضع م س ت ح ب فيه السواكه اذن في الفائده السابعه ان استعمال العود في السواكه مستحب و أ ن غيره مما ينظف فم وجائز أ ي ض ا في ا ل ت ط و ي ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا م ن ة يستحب للعبد استعمال السواك عند كل وضوء إ ذ ا لم يكن في ذلك, ذلك ل كل وضوء وعند المشقه ص ل ا ة بشرط ع ا ل ل ش ذلك على الفاعل فالأخذ بالرصة ف أولا أ يسلك تاره ومنهم تلك الفائز ان الاخذ بالرخص مستحب فالاخذ بالرخص في موضعها يحبه الله عز وجل ويرضاه كما انه يحب سبحانه وتعالى ان تحس العزائم في موضعه ولهذا ينبغي على العبد ان يصل إلى, الى مساله استخدام الرخص وان ذلك مما يحب الله عز وجل ويرضاه ف مثلا ر خ ص ة ا ل ق ص ر في ا ل س ف ر ر خ ص ة ا ل ق ص ر في ا ل س ف ر أ ي أ ن ا ل م ت ا ك ر ة رخصه ل ربوس بحانه وتعالى أ ن يقصر ر خ ص ل رخصه ب د ل ا من أن ي ص ل ي ا ل ظ ه ر أ ر ب ع ه ي ص ل ي ا ل ظ ه رخصه رخصه رخصه رخصه رخصه رخصه رخصه رخصه ر ه رخصه رخصه رخصه رخصه رخصه رخصه رخصه رخصه ر خ ص رخصه ل خ ص ه رخصه ر خ ص ل رخصه رخصه رخصه رخصه رخصه بل أ و ج ب ه بعض اهل العلم كشركان والالبان وغيرهم أ و ج ب عليك أ ن تبصر في ا ل ص ل ا ة و ا ل ج ه و ر على أ ن ه مستحب فالمستحب لك إ ذ ا سافرت سفرا ولو كانت سفر بلا م ش ق ة أ ن تستخدم تلك ا ل ر خ ص ومع هذا ترى كثيرا من الناس إ ذ ا سافروا يرون أ ن الاتمام في ا ل ص ل ا ة أ ق ض ل من الفوضي فيه وهذا خلاف ما أ خ ب ر ه النبي صلى الله عليه وسلم في أمك. بل ا ل س ن ة و ا ل أ ف ض ل أ ن تستخدم الرخص في كل موضع جاءت بها السنه ا ل ف ا ت ا س ع يستحق استخدام السواك في ع د ة مواضع ذكر ا ل س ي و ق ي في بيتين نظما فقال فيهما يسن استواك لكل وقد أ ت ت مواضع في التذكير خ ا ص ة المبشره و قال يسن ا ل س و ا ك لكل وقد أ ت ت مواضع ب ا ل ت أ ك ي د خط ا ل م ب ش ر و ض و ء ص ل ا ة مع قران دخوله لبيت ونوم وانتباه تغيره ذ ه المواضع التي يستحب فيها السواك جمعها السيوطي في بيتين نظمه قال يسن ا ل س و ا ك لكل وقد أ ت ت يعني يسن استعمال السواك في كل وقت وقد أ ت ت مواضع ب ا ل ت أ ك ي د خص ا المبشرون أ ي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خص ا ة مواضع ب ا ل ت أ ك ي د قال وضوء صلاة, مع قرآن دخوله وضوء صلاه مع قران دخوله لبيت يعني مع دخوله لبيت ونوم وانتباه ت غ ي ر س ب ع ة مواضع سبعة موابع سبعة يستحب استعمال السواك فيها وفيها سنن م ه د و ر ة و ع ي د فحاول وضوء ص ل ا ة مع قران دخوله يعني مع ا ل ق ر آ ن مع قران يعني مع ا ل ق ر آ ن وضوء ص ل ا ة مع قران دخوله لبيت ونوم وانتباه تغير و تفصل هذه المواقف يستحق استخدام السواك عند كل و د و ه دليلك لولا بالسواك على أمتي مع كل ودوء ويستحب استخدام مع كل دليله في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضوء ص ل ا ة مع ق ر آ ن ويستحق استعمال السواك عند ق ر ا ء ة القران وهذه من السنن ا ل م ه د و ح ه دليل ذلك ما صح بمجموع طرقه وقد أ خ ر ج ه البزار في مسنده والبيهقي في السنن من حديث علي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا العبد تتوت ثم قام ي خ ل ي قام الملك خلفه إ ذ ا تسوك العبد ثم قام ي خ ل ي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيبنو منه أ و كلمه نحوه فيبنو منه حتى يضع فاه على فيه يعني حتى يضع الملك فاه على على فيه الذي ي ق ر أ القران حتى يضع فاه على فيه فما من شيء يخرج من فيه يعني من, الذي يقرأ فما من, شيء من فيه الا ذ ي يقرأ ل إلا ق ر آ ن من من فما يفقد شيء فيه ط ا ر في جوف الملك فطهروا افواهكم لقراءه القران ايستحق استعمال السواك عند ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن قال وضوء ص ل ا ة مع ق ر آ ن دخوله لبيته وهذه أ ي ض ا من ا ل س ن ة ا ل م ه ج و ر ة فيستحق استخدام السواك عند دخولك البيت في صحيح مسلم من حديث شواك بجهانه رضي الله عنه أ ن ه قال ك ل ت ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ب أ ي شيء كان ي ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل البيت قال للسواك وهذه كما تعلمون سنه م ه ج و ر ة حتى من ط ل ب ة العلم فلا تكاد ترى بعضهم يستاك إ ذ ا دخل البيت أ و ل ما يدخل البيت يخرج سواك وفيستاك به هذا أ و ل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أ ن النساء شقائق الرجال فالحكم الذي يدخل للرجل يدخل أ ي ض ا للمرأة فيستحق ل ل م ر أ ة أ ي ض ا إ ذ ا دخلت البيت أ ن تستاك قال دخوله لبيته ونومه ان كان يقف عند النوم فلا أ ع ل م اي دليل يعني لا أ ع ل م دليلا إ ل ا ا ل أ د ل ة العامه التي ت بيانها لا أ ع ل م دليلا على استحباب السواك عند النوم والمستحب قال وانتباه يعني إ ذ ا انتبه من نومه كما في الصحيحين من حديث حذيفه رضي الله عنه أ ن ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استيقظ من نومه بالليل يشوط فاه بالسواك يعني يللق فاه بالسواك أ و ينظف فمه بالسواك فالانتباه من النوم ينبغي أ ن يستاك الرجل او ا ل م ر أ ة إ ذ ا ما انتبه من نوم قال تغيره يعني وضوء ص ل ا ة مع ق ر آ ن دخوله لبيته ونوم وانتباه تغيره يعني إ ذ ا تغير الفم يستحب لك أ ن أن, أن تستاك وهذه عده ج ا م ع ة تندرج هذا تحت حديث السواك م ط ه ر ة للفم مرات للرصد ف ي س ت ح ب استعمال السواك في كل موضع حتى أ ن ا ل ص ح ا ب ة أ و التابعين كانوا يضعون السواك موضع القلم من ا ل أ ذ ن يعني كما أ ن ا ل ر ا ي و يضع قلمه في أ ذ ن ه كالنجار هؤلاء كانوا يضعون السواك في آ ذ ا ن ه م وهذه س ن ة أ ي ض ا مهدوره و ي ن ب غ على ط ر ي ق العلم على وجه الخصوص أ ن يعمل على احياء تحت ا ل س ن ة فليستاك العبد أ و ل ما يدخل بيته و أ و ل ما ي س ت ا ك من ن و م ي س ت ا ك و ي س ت ا ك عند كل موضع هذه ا ل س ن ة وكما نعلم أ ن الغرض من تلك الدروس ليس مجرد المعلومات و إ ن م ا هو التطبيق فعلمت ا ل س ن ة ا ل م ه د و ر ة فتعمل على احياءك ا ل ف ا ئ د ة ا ل ع ا ش ر ة يستحب استعمال السواك للصائم في أ ي وقت من ط و م ه ولو بعد الزوال لا كراهه في ذلك ما هو الزوال المراد بالزوال زوال الشمس عن كبد السماء يعني عن وسط السماء إ ذ ا مالت الشمس ج ه ة المغرب يقال زالت الشمس كيف نعرف أ ن الشمس ز ا ل ت كيف نعرف ذلك تعرف ذلك إ ذ ا وضعت شيئا ً مرتفعا ً في موضع الشمس يعني على ا ل أ ر ض ف مكان مرتفع وضعت شيئا ً مرتفعا ً ثم نظرت إ ل ي ه ف أ و ل ما ي ب د أ ظل هذا الشيء في ا ل ز ي ا د ة فهذا أ و ل د و ا ر الشمس إ ذ ا وضعت شيئا ً قائما ً ثم نظرت إ ل ى هذا الشيء ظل هذا الشيء أ ن ت ت ر ا ح ظ ه ذ ا ب د أ ظل هذا الشيء في ا ل ز ي ا د ة فهذا م ع ن ى أ ن الشمس ب د أ ت تزول يعني عن كبد السماء عن و ظ ط السماء ف ا ل ش ا ف ع ي ة يقول لا يبقى أو يكره أو ي أ ن ي س ت ا ك الصائم بعد الزواج ولهم على ذلك أ د ل ه ا ل أ و ل حديث إ ذ ا صمتم فاتاكوا بالغداه ولا تفتاكوا ت ا ا بالعشيق الثاني قوله صلى الله عليه وسلم دخلته ف ن الصائم أ ط ي ب عند الله من ريح المسك قالوا ورائحه الفم هذا او هذه م ح ب و ب ة إ ل ى الله عز وجل والشيء المستحب عند الله يكره أ ن ي ز ي ل ه العبد بيده قال بعد ا ل ز و ا ل يعني بعد أن تزيل الشمس أو ان ل ش م س أو أ تزول الشمس تبدا و ا ح د م تغير هذه الرائحه تتغير م ح ب و ب ة عند الله ط ي ب ة عند الله ف إ ذ ا كانت ط ي ب ة فيكره لك أ ن تغيرها ل أ ن الله يحب ذلك ولكن نقول بل يستحب للصائم ان يستاك ولو بعد الزواج ولا توجد فيما ذ ك و ن ا نحن نقول يستحب استعمال السواك للصائم في أ ي وقت ولو بعد الزواج الدليل العمال َُ التي ذكرناه ا منها قوله صلى الله عليه وسلم مرضاه ل ل ر ف ومنها عند كل وضوء ومنها عند كل صلاه وحفما الصائم يصلي العصر مثلا ً يصلي الظهر يصلي المغرب فيستحب له أ ن يساك في هذه المواضع فما وجه الحديثين نقول قبل ما نظهر ما في الحديثين نذكر أ ن بعض أ ه ل العلم يستدل بحديث حديث أ خ ر ج ه أ ب و داود من حديث ابن عامر أ و حديث ع ا م ل فيما أ ظ ن قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو ص ا ر م قال مسدد يعني ب م ت ر د وهو الحديث ما لا م اعد ا ولا احصي يستاك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ص ا ر وهذا ح ي ث صائم الان نحن لا نحتج به انما نحتج بماذا بعموم ا ل أ د ل ة التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال ا ل ت و ا ك ي ولم يصدق َُ صلى الله عليه ََْ وسلم ََََّ بين َْ الصائم َِّ وغير َْ الصائم َِّ بين ََْ وقت وغير فما وجه َ الدليلين ّ ذكرهما َََُ الشفعيه ََِّ اما حديث اذا قمت فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشير حديث ضعيف اخوانه البرقي وهو حديث ضعيف الحته الثانيه لخلوك فم الصائم عند اقرب عند الله من ريح المسك وقولهم ب ا ا أ و ر ا ئ ح ة ا ل ك ر ي ه ة يحبها الله م عز وجل إ ذ ا خرجت من فم ا ل ص ا ئ م ي فلا يجوز أ ن يغيرها الرجل م بيده ل أ ن ه ا يحبه الله ا م عز وجل والله نقول هذا ل وجه له ل أ ن هذه ا ل ر ا ئ ح ة ليس منشاها الفم و إ ن م ا منشاها المعده اذا خلت ا ل م ع د ة من الطعام خرجت تلك ا ل ر ا ئ ح ة إ ل ى الفم فمهما استعمل ا ل ر ج بالسواد ف إ ن ه ا لا تتغير فاستعمال السواك لا يغير تلك الرائحه و إ ن م ا يغيرها الطعام اذا دخل ا ل س م أ م ا السواك فلا فلا يغير شيئا من ذلك ولهذا لا وجه لهذا الحديث ل أ ن تلك ا ل ر ا ئ ح ة إ ن استعمل ا ر ج ل السواك ف إ ن ه ا لا تتغير و إ ن م ا تظل هذه ا ل ر ا ئ ح ة ل أ ن ه ا خرجت من المعده ولهذا نقول يستحب للصائم أ ن ي س ت ا ك في أ ي وقت من صومه و أ ن ه لا تواصل باستياكه ولو بعد الزواج وهذا ما عليه الامور و ب ص م ذ ا ج ذات العلم في تلك ا ل م س أ ل ة محل في كتاب ا ل ص ي ا م ولكن كما قال اخونا بعض السواكات أ و بعض السوك أ و بعض ا ل م ز ا و ي ك على الجمع الصحيح بها ر ا ئ ح ف ا ل أ و ل ى ان ي ب ت ن ي لها الرجل و ا ل م ر ق عند الصيام حتى لا يفتد صوم قد يستخدم الرجل هذه يعني هذا السؤال الذي فيه عرض فيدخل في جوفه هذه الرائحه نحن نقول لا يفتد صوم لان الصوم لا يفتد ب ا ل ر ا ئ ح وهذا يعني م ح ل في كتاب ا ل ص ي ا م ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ خ ي ر ة من هذا الحديث أ ن ما أ م ر به الله عز وجل ورسوله فيه منافع للناس فيه م والسواك فيه ع د ة منافع ذكر ابن القيم ك ي زاد المعاد و ذ ك ر ه غيره من اهل العلم حتى أ ن و ا ح د من اهل العلم أ ل ف كتابا مستقلا في فوائد السواك وبعض ا ل ك ف ر في بلاد الغرب وضعوا ابحاثا في فوائد السواك في ل جعلوا ن س ب ة يعني صنعوا إ ح ص ا ئ ي ة فيمن يستخدمون السواك ممن لا يستخدمون السواك فوجدوا أ ن من يستخدم السواك تظل أ س ن ا ن ه ب ح ا ل ة ج ي د ة من غير الذي ي س ت ا ح أ و يستخدم غير العود فوائد السواك كما قال ا ب القيم يجني البصر يعني يقوي البصر يجعل البصر ح ا د ا ً يطهر الفم يقطع البلغم والذي يستاخ كثيرا ً يعلم هذا يقطع البلغم يسهل مجاري الكلام الذي يستاخ ترى مخارج الطرق عنده سهله ل ي ن يسهل مجاري الكلام ينظف المعده و أ ن ت م تعلمون أ ن ا ل آ ن في بعض المنتجات في مع جين ا ل أ س ن ا ن وضعوا فيها م ا د ة السواك ل أ ن بهم ضرب حيوي يشد به اللثه وهذا أ م ر وقع مع بعض الناس أ ن ه م لما ذ ه ب ذهب إ ل ى طبيب وهذا رجل في أ م ر ي ك ا وكان وهو مسلم ذ ه ب إ ل ى طبيب وهذا طبيب مشرك فوجد أ ن أ س ن ا ن ه بها بكتيريا من نسبة إلى من أربع إلى أ ر ب ع ه الى خ م س ة وهذه ا ل ا ل ت ط ي ف ف أ ش ا ر عليه الطبيب أ ن يجري له جواح في اللذه و أ ن أ س ن ا ن ه لا تصلح الا بهذه يعني هذه الجواح أ و هذا الشيء الذي يصلح فلما فعل في الشق ا ل أ ي م ن أ و في الشق ا ل أ ع ل ى أ ل م ذلك فقال لننتظر على ما في الفك ا ل أ س ف ل ثم دوم على استعمال السواك لما علم ب ت و ا ئ د ه دوم عليه ع د ة أ ش ه ر ثم ذهب اليه فلما فحصه هذا الطبيب وجد أ ن هذه ا ل ن س ب ة قلت من خمسه الى اثنين فتعجب الرجل وعلم أ ن السواك هذا به ه ذ ا ا ل م ب ا ر الذي وضعه الله عز وجل به و أ ن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله ل م ص ل ح ة الناس وهذا يدل قلت على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء فعل إ ل ا وكان فيه الخير ل أ ولامته ف إ ن ب غ ي ع العبد أ ن ي ن ت س ل ل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل. ولو لم يعلم ا ل م ص ل ح ة من الامتثال ل أ ن ه ما من أ م ر فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من عادته صلى الله عليه وسلم أ و من عبادته إ ل ا وقد دل الدليل على أ ن فيه المصلحه ة و ف ي ا ل م ن ف ع قال والسواك مربات الرب يعجب ا ل م ل ا ئ ك ة يكثر ا ل ح س ن ا ء وفيه ع د ة فوائد كما ذكرت لكم صنف له بعض اهل العلم كتابا مفردا سماه فوائد السواك وعلى كل حال الذي نخرج منه تطبيقا هو أ ن يعمل طبقه العلم على احياء السنن المهدوره كل س ن ة ا ل مهدوره ينبغي علينا أ ن نعمل على احيائها يعني إ ذ ا لم يكن ط ل ب ة العلم أ ص ح ا ب ا ل س ن ة أ ه ل ا ل س ن ة هم الذين ي ف ي و ن ا ل س ن ة فمن ننتظر ان نحيي س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم غيرنا س س السواكي ت ع م ا ل باليسرى يستحب استعمال السواكب اليسرى والاكتئاب اليمنى ج ا ئ ز وقد سئل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله في مجموع ا ل م ت ا و ى هل الاتياح باليسرى أ ف ض ل من اليد اليمنى أ م بالعكس وهل يسره ا ل إ ن ك ا ر على من ي س ت ا ك باليسرى و أ ي م ا افضل كذا سئل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه ة قال ر ح م الله الحمد لله قال الحمد لله رب العالمين ا ل أ ف ض ل أ ن ي س ت ا ك باليسرى نص عليه ا ل إ م ا م أ ح م د في ر و ا ي ة ابن منصور الكوسد ذكره عنه في مسائله قال ولم يخالق في ذلك احد من نفع انظر لقول شرك الاسلام إ س ل م الشيء ي قال و ل ق الاتياس أليس باليسرى أ ف ض ل نص عليه ا ل إ م ا م أ ح م د في روايه ابن ل منصور الكوسد ذكره عنه في مسائله قال شيخ الاسلام م ده وزنه ا ل إ ولم ل ا ا يقادر و ل ل ك م ا محكماً ً في ذلك احد من الائمه أ قال لستياك إما الأذى الغارب الثلاث لأن أرطب لأن من و فهو إما الأذى أرطب كنس وما كان كالاستمثال ولم ت خ ا ق فهو اليسر باليسر قال رحمه الله و ا ل أ ف ع ا ل على ا س م ي ن افعال ل أ على ا س م يشترك ن أفعال ي فيها العضوين يعني أ ف ع ا ل تشترك فيها اليمن واليسر و أ ف ع ا ل تختص بها أ ح د ه م أ ف ع ا ل ا ل ي ن وافعال اليسر قال فكل فعل كان من باب الكرامه كالوضوء والغسل و ا ل ا ت د ا ء بالشق ا ل أ ي م ن والسواك ونسل ا ل إ ب ط والترجل و ا ل ت ن ا ع ل ودخول المسجد ودخول ا الخلال ل خ ر و و ج من البيت كل ذلك من باب الكرامه سيفعله ب اليمن وما كان ضد ذلك ف ب ا ل ي س ر ة كدخول الخلاف والخروج من البيت والخروج من المسجد و ا ل ا ن ت خ ا ء والاستنساخ كل هذا باليسر والاستنجاء فكل ما كان إ م ا ط ه ل ل أ ذ ى فباليسر أ و ل ى فلنظر الى السواك ما ا ل ع ل ة ف ي ه قال وقد اتفق أ ه ل العلم هذا معنى قوله وقد اتفق أ ه ل العلم على أ ن ا ل ع ل ة من استخدام السواك هو إ م ا ط ه الاذى و إ م ا ط ه الاذى يكون باليسر إ ذ ن فالاستياك باليسر أ ف ض ل من الاستياك ب ا ل ي م غير أ ن المالكيه لهم تقصير قالوا ان ا س ت ا ك الرجل ل إ م ا ط ه ا ل أ ذ ى فباليسر و إ ن ا س ت ا ك ع د ا د ه ك أ ن يكون فمه نظيفا ثم اراد أ ن ي س ت ا ك فهو ي س ت ا ك تعبدا فيفتاك ب ا ل ي م ف ا ل م س أ ل ة فيها سعه غير أ ن ا س ت و ا ك باليسر افضل ولا ا ل آ ن ع ص فكره هل عندكم دليل أ ن دخول الحمام باليسر هل ورد حديثي او نصي يدل على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي د خ ل باليسرى هل ورد هذا لم يدل فلماذا تدخنون الحمام باليسرى ل أ ن ك م تطيعون نبيكم صلى الله عليه وسلم وتفعلون كما فعل ثم ل أ ن قواعد ا ل ش ر ي ع ة دلت على أ ن دخول الحمام ليس من باب الكرامه فيستخدم اليسرى فيه فكل ما يستخدم ل إ ز ا ل ة الاذى فليكن بيدك اليسرى إ ذ ن فالاستياك باليسرى أ ف ض ل ومن ا س ت ك ب الجمله فلا حرج ولا يجوز أ ن ينكر أ ح د ن ا على ا ل ا خ من ا س ت ك ب الجمله لا شيء عليه ومن ا س ت ك ب اليسرى لا شيء عليه و ا ل م س أ ل ة لم يرد فيها نص نرجع الي ه فلن نختار ان الاستياك باليسرى أ ف ض ل على كل ح ا أ م ا كيف ي س ت ا ح ان ي س ت ا ح ع ر ض ملا ط و ل ا ا خ ت ل ف ا ن ل ا ل ع ن م هل ي س ت ا ح بالعرض هكذا يعني إ ل ى أ ع ل ى و الى أ س ف ل أ م ي س ت ا ح بالعرض الذي يصح أ ن ه بحاله ما في الفم قد ي س ت ا ح الرجل عرضا وقد ي س ت ك ط و ل ن ب ن س ب ة إ ل ى حال ولكن أ ي ض ا ما في جميعنا ان ت س ت ك ب ا ل ع ر ض ملا ط و ل ا ف ا ل م س أ ل ة واسعه متى ر أ ي ت المصلحه ن تفتاك طولا ً ففتاك ا ومتى ر أ ي ت المصلحه ن تفتاك عرضا ً ففتاك ا وهذا هو ا ل س ن ة مراعاه لاحوال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نحن نقول أ ن الاستياك بغير العود يجزي غير أ ن السواك بالعود أ ف ض ل من غ ي ر ه الاستياك موضعه و حين قلنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة قال مع كل وضوء والمعيده تقتضي عند المزاوله عند ا ل م ض م ض ة ل أ ن ا ل م ض م ض ة محل التنظيم سواك ل ل ت ن ظ ي فتستك ف عند المضمض يكون معك ا مع سواك تتمضمض وتستنشق كما تاتي بين الوضوء ك ف ي ر ا ص ح ي ح ه لك فتدخل الماء في فمك وفي انفك ثم تستنفر ثم تستك ثم تستاك يعني تستك عند المضمض و ا ل أ م ر في ذلك أ ي ض ا ما تعرض ان السنه يعني في مجمله د ل ك على ذلك نقول القول هذا الله وإستخد